نخل ذات الأكمان والحب ذو العصف ومريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار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 ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان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 فَأَطَعْتُمْ أَمْ تَنْفُذُ مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تَكْذِبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ ونخاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت رربة كالدهان فبأي آلاء بِكُمَا تكذبان فَيَوْمَئِذٍ يُسْأَلُ عَنِ الذَّنْبِ بِهِ إِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رِدْئًا فَيَوْمَئِذٍ لا يَعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ فِي مَا هُمْ فَيُخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰبِيلَ ذَهَنًا الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا يَطُفُونَ بَيْنَهَا وَبَينَ حَمِي آن فَبِأَ آدَ لِرَبِّكُ مَا تُكَذّبَان وَلِمَنْ خَافَمَ قَامَ رَبِّه جَنَّتَان فَبِأَّ آدَ إِرَبّكُ م ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تدريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على خرش بطائنها من استبرق وجن الجنة يمدان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 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فبأي آلاء رَبُّكُمَا مَا تَكذِّبَانِ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدَّهًا رَك م تُكَّدَ فيهمَا عمَان نََّ خطَان ببأَ إَبّك ما تُكَذذبَ فيهِمَا فَكِهَث وَنَخل وَ سَابأَ ربكما تكذبان فيهن خيرات الحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان خور مقصورات في الخيام فبأي آلاء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 مُتَّكِئِينَ على رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ تَبَأَيَّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا مَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي